Allah ta'ala qul li Sydämellä on ammaa minä minä kärd ومن يتبدل لك فأذم الإيمان فقد ضل سواء السبيل ودك من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير وقموا الصلاة واتو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدونه عند الله قالوا لن يبغل الجنة إلا من كان مدن أبن تلك أمانيهم Oh. Uh -huh. إذًا أنهم غير فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع ساجد الله أين يذكر في ومن أظلم ممن منع wallahi an yakura fiha شاءها الثلوب قد غيننا Minua on On